قَادِرُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْعَلُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يُسْرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قيل لهم لا تفسدوا في الْأَرْضِ قالوا إِنَّمَا نحن مصلحون أَلَا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قيل لهم امنوا كما آمَنَ الناس قالوا انؤمن كما آمَنَ السفهاء أَلَا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إِنَّمَا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أمم بكم يوم فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبوق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأندادا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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدتها الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما وزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها قالبون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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 معرضهم على الملائكة فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء. فقال أنبيوني بأسماء هؤلاء.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 وَزَوْدُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَّ مِنْهَا رادا حيث ولا تقربا هذه من الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَتِهِ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 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فرهبوا وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْدُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني de mensen نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 العاب يذبعون أبناؤكم ويستعيون وفي ذلكم بلاء من ربك عظيم.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 اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعنكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاركم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواء الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نر الله جهرة فأخذتكم الصائقة ثُمَّ تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم وظللنا عليكم الغمام وَأَنْزَلْنَا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الأجر فانفجرت منه اثنتا عَشْرَةَ عينا قد علم كل أناس من ما اشربكم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصدر على طعام واحد فاذع لنا, لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفتائها وخومها وعدسها ووصلها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 إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسدين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسدين فجعلناها نكالا لما بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَرَأَيْتَكَ هُوَ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 إن البقرة شابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يؤمن الله الموتى ويريك آيَاتِهِ لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالإجارة أَوْ أَشَدُّ قسوة وإن من الإجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْ هَذَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَذَا مَا يَهْبِطُ مِنْ قَشِيَّةٍ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِرَافِضٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون عين يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.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 وإذ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين وَقُولُوا للناس حزنا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 إذ أخذنا ميثاقكم لا تسلكون دماءكم ولا تقريون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تراهرون عليهم بالإذن والعذوان تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جَزَاءُ من يفعل ذلك منكم إِلَّا خزي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِدٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل اللَّهُ الله بكفرهم مَا مما ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفقون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما اللَّهُ الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ففاءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا نِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ طُّورَكُمْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا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 اولما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بَلْ اكثوهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول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 واتبعوا ما تتم الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعدمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاوس وماوس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 ويتعلمون ما يضبهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه مالهم في الآخرة من خلاق ولبث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو منسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله, فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يدعون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اضلم ممن منع مسارد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأبنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وإنه فِي في لَمِنَ لمن الصالحين قَالَ قال له ربه أسلم قَالَ قال لِرَبِّ لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا ۚ بالله وما ۝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 قل أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ الله وَمَنْ أَظْلَمْ من, مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عنده من اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 أَلَا يُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ غَادَرُوا مُدْبِرِينَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الرُّشْدُ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 أحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت ذيه الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أسرات عليهم وما هم بِخَارِجِينَ من النار يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مما في الْأَرْضِ حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاجٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي وَتُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ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 ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا ولوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الذقاب وأقام الصَّلَاةَ وآت الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في الْبَأْسَاءِ والضراء وحين البأساء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 فليستجيبوني واليؤمنوني لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احصدكم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مَرِيضًا أَوْ به أذى من رأسه مِنْ من صيام أو صدقة أَوْ أو فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضاد ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هؤلاء لك لهم نصيغ مما كسبوا والله سريع الحساب.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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَذُّ الْخِصَابِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْدِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسَسِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعَزَّةُ بِالْإِثْتِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِثِرَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 وإلى الله ترجع الأمور كالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب يُنَادِي الذَّبِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسرتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ والضراء وَذُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ والذين آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا ينفقون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 وَمَن يَرْتَدِدْ منكم عَن دِينِهِ فيمت وهو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميت قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإسمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة خير من مشركه ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.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 ما كتبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عزموا الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يعد لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ إِنْ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللذجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يعد لكم ان تاخذوا مما اتيتموه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 ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تعد له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا وأن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمه يعركم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فلا تعظلوهن أن ينفعن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف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 لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثب ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 والله بما تعملون خبير ولا ذناء عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 بأنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليل لا دناع عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وَمَسَّرُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 فَإِذَا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وَصِيَّةً لأزواجهم متاعا إلى الحوب غير إخراج فإن خرجنا فلا دناح عليكم فيما فعلنا في أنفتهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته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 قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون أَلَمْ تر إِلَى الملا من بني إِسْرَائِيلَ من بعد موسى إِذْ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا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 قال إن الله الصفاه عليكم وزاده بسخة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لكم إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْزُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْسَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فمن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ لَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَا يَخَافُونَ كَثْرَةً وَلَا قليلة غلبت سئ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.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 نَظَّاهُ فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ إِلكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلكَ بُعْثُرُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيم لا تأخذه جنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى غرمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي عاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويهيت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فوهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الوالدين أو كالذي مر على قريته. وهي قاويه على عروشها قال انا يعني هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى إمارك ولنجعلك آية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 قال أولم تؤمن؟ قال بلا ولكن كلي إن قلبي. قال فقد أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم. جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 والله واسع وعليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجر منذ ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ونيل حليم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 ومثل الذين ينفقون أموالهم بثغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربعة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أَحَدُكُمْ أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 واعلموا أَنَّ الله غنيل الحميد الشيطان يَعِدُكُمُ الفقر ويأموكم بالفحشاء والله يَعِدُكُم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 ان الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرون فلهم أجرون عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فمات كتب بينكم كاتب بالعد ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليبتب وليمن الذي عليه الحق وليتقد الله ربه ولا يبقص منه شيئا فَإِنْ كان الذي عليه الحق سفيها أَوْ ضعيفا أَوْ لا يستطيع أَنْ يُمِلَّهُ وفجل من الوليه بالعدل 118. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل فَتُذَكِّرَ فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش هداء إذا ما ذؤوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 وَإِن كُنتُم عَلَى تَفْرُهُو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يكتمها فانه اتم قلبه والله بما تحملون عليم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا افرانك ربنا وإليك المصير